Book <تصفيق> <تصفيق> <كاو سباب> 98. ثمانية وتسعون. ثمانية وتسعون. سنتان صن سنتان. حروف العطف المزدوجة. حروف العطف المزدوجة. การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป صحيح أن الرحلة كانت جميلة <س ؤ> إلا أنها كانت متعبة جدا صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไป صحيح أن القطار كان <دا> حسب الق الموعد إلا أنه كان مليئاً ج د ا صحيح أن القطار كان حسب الموعد. إلى أنه كان مليئاً ج د ا صحيح ا ل فندقنا كان م ر ي ح ا إ ل ا أنه كان غ ا ل ي ا ج د ا صحيح أن الفندق كان م ر ي ح ا إلى أنه كان غ ا ل ي ا ج د ا سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. ك ما ت ي سيأتي إما اليوم أو غ د ا ب ا ك ر ا سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. เขาพัก يوّع بنا أو م ا ي ك ا ً حاّتِي رومّيّام. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن <سأس> إما معنا أو في الفندق. تَحْوُطَ الْعَرْسِيَّةِ. إنها تتكلم الإسبانية. ก็มีภาษาสเปนและภาษาอังกฤ ي เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอนเธอรู้จักทั้งประเทศสเปน <تصفيق> إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إ ن ل ت ا إ ن تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. ل ي ََْ ا ن ََِ ي إ ِْ ن َ ه ُ لَيْسَ فَقَطْ غَبِيًّا، بَلْ أَيْضًا ك َ س ُ و ل ً ا إنَّهُ لَيْسَ فَقَطْ غَبِيًّا، بَلْ أَيْضًا, كسولا. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا เธอสูนเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วยอินเนฮา ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية อินเนฮา ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. ليشان ليني ب ي ن و لاكيتا. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو. ولا على ا, أ ل ج ي, ي ت ่ ر ด่่่่เ่่นไม่ได้ท่่่อ่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ل ا ل ่่่่า لا ่ س ت ط ي ع ่ ن ่่่่่่่่่่ ولا ا ل ่ัมบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ا ่่่่่่่่่่่่่่่ ل ่่่่ ا ่่่่่่ ولا البالي. ي и ك ن تام งาน رئو ت ه ا ل كجت يينغ س َ ر و ك ن ْ ت َ ه ن ك ل ما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه ب ا ك ر ا كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. ي ن ك ن مارئو تهالى، كون جت بای دا رئو تهالى. كلما أتيت أكثر ب ا ك ر ا كلما قدرت أن تذهب أكثر ب ا ك ر ا كلما أتيت أكثر ب ا ك ر ا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً. كلما كل <تصفيق> كل تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر. كلما أصبح أكثر رضا.